بسم الله الرحمن الرحيم حامين لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فوقهن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 وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء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 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض 118. الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ most إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ who wants and can. 119. Indeed, it is the most إِلَيْكَ وَمَا 110. صدقين الدين ولا تتفرقوا المشركين ما تدعوهم إليه Allah يجتبي إليه من يشاء. بَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقَدْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَانِكَ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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله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 129. And what is it for in the end of the name of God? 120. Or are they a follower who gave them from the religion what did God do? 119. ومشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 ان الله غفور شكور ام يقولوا نفترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 119. بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط one who is giving the grace 112. After what they were given 113. And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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٌ أَوْ يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ فَمَا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 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا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 وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يرضون عليا خاشعين من الدنيا ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا الخاسرين الذين أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان ما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكيد فان 119. ما أرسلناك عليهم حفيظا 110. إن عليك إلا البلاغ 111. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها